فاذا قيل لك من اصول الثلاثه التي يجب على الانسان معرفتها فقل معرفه العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم وذكر على جهه الاجمال ثم اراد ان يفصل كل اصل اصل الاول وهي معرفه العبد ربه فاذا قيل لك من ربك عرفنا ان الرب هنا يراد به ما هو اعم من المعنى اللغوي ان باذن له حقيقه شرعيه يفسر الرب بمعنى المعبود واذا كان معبودا فنعيد ان نتصف بصفات الكمال المتعلقه بالربوبيه فهو الخالق والرازق المدبر المحي والمميت وهو لهذه الاوصاف وهذه النعوت نعوت الجلال والكمال مستحق لي لان يعبد دون ما مع سوىه من ربك فقل الرب يالله يا الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه هذا هو المعنى اللغوي ثم قال وهو معبود وهذا زياده شرعيه سيادة الشرع يعني تعرف من جهه الشرع فالرب هو هو المعبود وجاء استعماله في القران والسنه فاذا اطلق الرب دخل فيه الاله واذا اطلق الاله دخل فيه الرب واذا اجتمعا حليل المفسر الرب المعنى الربوبيه والاله بمعنى العبوديه قال وهو معبود ليس لي معبود سوى والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل من سوى والله عالم وانا واحد من ذلك العالم وانا المتكلم او جنس الانسان ثم قال فاذا قيل لك بما عرفت ربك ما هي الادله الداله على على معرفه العبد ربه فقل باياته ومخلوقاته جمع بين الايات والمخلوقات هن يدن يحتمل انه اراد بي بالايات الات الشرعيه والمخلوقات الجوامد الثابته ويحتمل انه اراد بي بالايات ما يعم الشرعيه و الكونيه ويكون العطف حينئذ من العطف الخاص على على العام ثم بينا ما يتعلق بامثله مما هو في الكون ومن الايات والعلامات الدل على البارئ جل وعلا من اياته الليل والنهار والشمس والقمر ومما مخلوقاته السماوات السبع والارضون السبع وما فيهن وما بينهما هنا غائر بين بين الايات وبين المخلوقات وذكر الاياتنا الليل والنهار والشمس والقمر يعني اللتين تكون ثابته لما تاتي وتزول وهذا حينئذ نرجع الى كلامه اياته ومخلوقاته فيحتمل انه اراد بالايات ما هو من المخلوقات لكنه غير غير ثابت والليل والنهار يتعاقبان والشمس والقمر كذلك ثم مثل للمخلوقات بالسماوات والارضين بالسماوات والارضين وكل منهما ثابت اذا الفرق بينهما على على هذا الوجه ثم قال والدليل وقوله تعالى من اياتهم الليل والنهار والشمس والقمر اذا كانت هذه ايات وهذه مخلوقات لله تعالى ان لا تسجدوا للشمس ولا للقمر لانها مخلوقه وهي ايات وعلامات على وجود الباري جل وعلا واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون هنا قال لا تسجدوا واسجدوا دليل على ان السجود عباده فاذا صرف لغير الله تعالى فهو شرك اكبر قال هو محل وقوفنا وقوله تعالى دليل الثاني ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام اي ومن اعظم الدلائل والمعرفات التي تعرف بها سبحانه الى عباده خلق السماوات والارض من غير مثال سبق بديع السماوات والارض بديع فعيل بمعنى مبدع بمعنى أنه خلق وهذا الخلق لم يكن على مثال سابق وجميع ما خلقه الله عز وجل على غير مثال سابق من غير مثال سبق وتقدير أقواتها فيها في ستة أيام أي أرزاق أهلها السماوات الأرض وما يصلح لمعاشه من التجارات والأشجار والمنافع ونحو ذلك هذا المراد بيب الأقوات قدر أقواتها قال وأصل الخلق سابق في لسان العرب ايجاد المعدوم ايجاد المعدوم على تقدير وسواء وابداعه من غير اصل سابق ولا ابتداء متقدم ان كان بعضهم يرى ان الخلق في اصله هو التقدير هو هو التقدير ثم يتبعه ماذا ايجاد حينئذ الايجاد يكون مسبوقا بماذا بالتقدير فيقدر اولا ثم بعد ذلك يخلق والتقدير هذا يسوي فيه المخلوق والخاء يعني يصح وصف المخلوق بكونه يخلق بهذا المعنى لا باعتبار ماذا لا باعتبار كونه اوجد شيئا من العدم فالخلق وما يدل عليه اللفظ في المعنى اللغوي ياتي على معنيين المعنى الاول التقديم وهذا يجوز ان يوصف به ماذا المخلوق المعنى الثاني اخراج شيء من العدم الى الى الوجود وهذا خاص بالبارئ جل وعلا وكل نص جاء في القران اثبات صفه الخلق للمخلوق فيحمل على المعنى السائر المعنى السائر وهو وهو التقديم او يحمل كذلك على معنى اخر وهو التبديل من شيء الى شيء يعني يكون في يده حديد ثم يجعله شيئا ما قد غير وبدل لكنه يسمى ماذا في لسان عربي يسمى خلقا لكنه ليس هو ايجاد من عدم اما ايجاد من عدم فهذا من خصائص الباري جل وعلا ولذلك قال هنا إيجاد المعدوم على تقدير والسواء استوى بمعنى قدر وإبداعه من غير أصل سابق ولا ابتداء متقدم هذا خاص به الباري جل وعلا قال تعالى بديع السماوات والأرض أي منشئها وموجدها ومبدعها ومخترعها على غير حد ولا مثال وكل من أنشأ ما لم يسبق إليه قيل ماذا؟ قيل فيه مبدع ولذلك سميت البدعة بدعه بهذا الاعتبار سمي اهل البدع بهذا الاعتبار اوجد شيئا في الشرع لم يكن والبدعه هي تعبد لله تعالى على غير مثال سبق يعني لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل الصحابه قال ثم استوى قال هنا قال تعالى بديع السماوات والارض وقال فاطر السماوات والارض يعني خالق قال ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته يعني يضاف إلى البارجة اللو على وإذا أضيف إلى البارجة اللو على حنئذ لا يوصف بكونه كالسواء المخلوق لأن المخلوق يوصب للسواء والبارجة اللو على يوصب بيب للسواء فإذا أضيف للسواء إلى المخلوق فهو لائق به وإذا أضيف إلى الخالق فهو لائق به ولذلك قال للسواء يليق بجلاله وعظمته قال مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن الأسواء قال الأسواء معنوم معلوم يعني من حيث المعنى اللغوي في لسان العرب معروف ان السوى بمعنى علا وارتفع فاذا جاء حنيد في القران الاستواء نفسر بالعلوم والارتفاع قال وكيف مجهول كيف مجهول يعني كيفيه ايقاع هذا الوصف هذا مجهول لماذا لانه اعلمنا جل وعلا انه استوى ولم يعلمنا كيف كيف استوى فهما علمان علم يتعلق به معنى الصفه وعلم يتعلق به كيفيه الصفه يعني على اي وجه كانت هذه الصفه فاذا قلت مثلا جلس زيد جلس زيد اذا لم تعقل حينه كيفيه الجلوس لا يمكن ان تصف كيفيه الجلوس فلا بد من العلم وام حقيقه الجلوس فهو معلوم هنا كذلك العلم علمان علم يتعلق باصل الصفه من حيث المعنى اللغوي وهو معلوم وهو الذي عبر عنه بقول الاستواء معلوم وعلم اخر وهو يتعلق بكيفية الصفة كيف استوى حينئذ هذا مرده إلى الله تعالى قالوا الكيف مجهول والإيمان به واجب الإيمان به بالاستواة هذا واجب لماذا؟ لأن الله تعالى أخبرنا أنه استوى وإذا أخبرنا الله عز وجل بأمر عن حاله وفعله وصفته وجب الإيمان به لأن القاعدة في باب الإيمان به لأسماء والصفات أن نثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه وفعله أو على اللسان رسول صلى الله عليه وسلم وكل ما أخبر به فهو واجب الإيمان به قال والسؤال عنه بدعة عن ماذا عن الكيف كيف استوى هو سئل عن الكيفية ولم يسأل عن ماذا عن المعنى لأنه لما قيل له الرحمن العرش السوى كيف استوى هذا السؤال الموجه لمن مالك فجاءت هذه الإجابة للسواء معلوم في لسان العرش والكيف مجهون ولا تقف ما ليس لك به علم اين اذا قال الايمان به واجب والسؤال عنه بدعه وبهذا قال السلف وادله علوه على خلقه وسوائه على عرش اكثر من ان تحصر واجمع المسلمون على على ذلك بل هو من المعلوم من الدين به بالضروره وهو من المسائل الظاهره التي اذا انكرها منكر حينئذ حكم به بكفره ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا اي ياتي بالليل فيغطي به النهار ويلبسه إياه حتى يذهب بنوره ويغشي النهار بالليل عكسه يطلب حثيثا أي طلبا سريعا لا يفصل بينهما شيء ولا يدرك أحدهما الآخر يعني لا يجتمع ولذلك نقول نقيضان الليل والنهار نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان فآخر جزء من النهار يعقبه أول جزء من الليل والعكس به بالعكس وليس بينهما فاصل كما ذهب الأحناف في مساء تتعلق من موقيته قال هنا يغش الليل النهار يطلب حثيثا يغش الليل النهار يعني غطي الليل النهار يطلب حثيثا أي سريعا قال والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره أي مذللات جارية فيما جاريها بأمر الله فيما جاريها يعني في المكان الذي خلقه الله عز وجل تجري فيه لا تتقدموا ولا تتاخروا واذا تاملت هذا العالم وجدته على احسن نظام واتمه وادله على وجود خالقه جل وعلا ووحدانيته وقدرته وكمال علمه وحكمته والله عز وجل يخلق الخلق ولا يخلق الا الا لحكمته يعلمها من يعلمها واذا لم ياتي نص بدلاله على حكمه نريد نقول هذا لحكمه لكن الله تعالى اعلم بها فعدم العلم بالحكمه لا يستلزم عدم الخلق للحكمه كذلك عدم العلم بالحكمه يعني عدم علمنا نحن بحكمه الخلق لبعض المخلوقات لا يستلزم ماذا ان يكون الله تعالى قد خلق هذه هذه المخلوقات لغير حكمه بل قول جل وعلا وهو العزيز الحكيم يا الحكيم في اقواله وافعاله وكذلك شرع الحكيم في حكمه الشرع والكون وفي أواميره الشرعية والكونية كما أنه لا يكون حكم الشرع إلا لحكمت كذلك لا يكون حكم كون إلا لحكمة وكذلك يتعلق بالأمر بنوعيه قال بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ألا له الخلق والأمر خلق له له هذا جار مجرور متعلق محدا أحذر خبر مقدم والخلق هذا مبتدا مؤخر فدل على ها الحصر والقصر تقديم ما حقه التأخير كقول اياك نعبد وكذلك يفيد ماذا الحصر والقصر يعني له الخلق لا لغيره فمن اثبت الخلق لغيره بمعنى ماذا ايجاد عن عدم فهو مشرك كافر قال فهو المتفرد بالخلق كما انه المتفرد بالامر عبر بالمتفرد لما ذكرنا انه قدم ما حقه التاخير فلا شريك له في الخلق لا شريك له في الخلق فمن اثبت صفه الخلق لغيره كمن اثبت العباده لغيره اولى الا ان الاول شرك في الربوبيه والثاني شرك في العباده لا فرق بينهما من حيث ماذا من حيث الشرك فمن اعتقد ان وليا من الاولياء يخلق حنيذ نحكم بماذا ها وقد وقع في في الكفر ووقع الكفر عليه فهو مشرك شركا اكبر في الربوبيه لا في الالهيه الا اذا صرف العباده لغير الله فيرتمى فيه النعاني قال فلا شريك له في الخلق مطلقا كما انه لا شريك له في الامر له الخلق كله وله الامر كله الامر هنا جاء بي مقابلًا لي للخلق ومن الأمر المراد به هنا الأمر الشرعي وهو كلامه جل وعلا وهذا دليل يستدل به أهل السنة والجماعة لأن القرآن كلام الله صفة لهم وليس بمخلوق لأنه غاير بين الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر العطف والعطف يقتضي المغايرة هذا هو الأصل ولن نقول من عطف خاص على العام ولا آخرين لماذا لأن هذا خلاف الأصل لأن هذا خلاف الأصل نريد ان نقول الامر هنا عطف على الخلق ودل ماذا على انه ليس بمخلوق فلا شريك له في الخلق كما انه لا شريك له في الامر له الخلق كلهم ولا يثبت فرد من افراده لغير الله تعالى وله الامر كله فلا يثبت حكم شرعي لغيره ذلوا على وبيده الخير كله وهو على كل شيء قدير انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون كن يعني مره واحده هو كلامه جل وعلا كن هذا من كلامه فيكون اي فيوجد على وفق ما اراد فيكون اي يوجد على وفق ما ما اراده هنا انظر عبر بي بالفاء الدل على على التعقيب يعني بمجرد امره يقع ما ما اراده الله عز وجل قال تبارك الله رب العالمين اي بلغ في البركه نهايته تبارك تفعل اي بلغ في البركه نهايتها اله الخالق ومالكهم وموصل الخيرات اليه ودافع مكانه عنه والمتفرد بايجادهم وتدبيرهم لا اله الا هو ولا رب سواه تبارك هذا وصف خاص بالبارئ جل وعلا ولا يوصف غير جل وعلي ها بالبركه على هذا الوزن يعني تبارك تفاعل هذا من خصائص الباري جله علا والناس يقول ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله بارك الله صوابك هذا ما شاء الله بارك الله لنا التبارك هذا صبته ذاتيه وبارك هذه صبته متعديه وانت اردت الاخبار عماذا عن, عن تعدي البركه هل اذا تاتي ببركه بارك هذا فعلا قال هنا والرب هو المعبود الرب هو المعبود قرر لك بعد ذكر ما يدل على وجود البارئ الجلوعلى من اياته ومخلوقاته وذكر آيتين والايات في ذلك كثيره وكذلك المخلوقات والايات كثيره قال والرب هو المعبود يعني ياتي في الشرع ويراد به المعبود بخلاف ما قد يتبادر الى الذهن من ان المراد به افعاله المتعلقه بي خلقه مثلا كالخلق والرزق والتدبير ونحو ذلك لكن يفسر في الشرع بمعنى المعبود قال ايوه من معاني الرب ومما يطلق عليه يعني الرب المعبود يطلق ويراد به المعبود كما أنه يطلق على الخالق كما أنه يطلق على الخالق والرازق والمالك والمتصرف هذه كلها ماذا؟ أفعال تتعلق بربوبية البار جل وعلا ولا شك أنه من حيث هذه الأوصاف يطلق عليه رب أو رب, رب العالمين أي خالقهم ورازقهم ودبر من الآخرين وجميع أفعاله مدبر جل وعلا داخلة فيه مسمى توحيد الربوبية لكن قد جاء إطلاقه في الشرع مرادا به المعبود يعني الإله حينئذ المعبود هو الإله بمعنى واحد إله ومعبود بمعنى واحد فالرب حينئذ نفسر به المعبود قال ومربي جميع الخلق بالنعم وإذا قرن الرب بالمعبود شمل معان عديدة ومعنى المعبود المألوه كما مر معنا إله فعال إله فعال فعال يعني مصدر ماخوذ من اله ياله اذا عبد عباده فينادي الاله فعال بمعنى مفعول اذا الماده تدل على ماذا على التعبد لله در الغانيات المده سبحنا وسترجعنا من تاله اي تعبدي يعني لله عز وجل فينادي الاله ياله بمعنى عبد يعبد فاله فعال بمعنى مفعول إله فعال يحتمل انه بمعنى فاعل ويحتمل انه بمعنى مفعول في لسان العرب لكن هنا في كلمه التوحيد نفسره بمعنى مفعول حينئذ يكون بمعنى معبود واذا كان كذلك فكان المعبود مساوي ل اذا كان كذلك والمعبود مساوي له المالوه والمالوه مساوي للمعبود ثم في استعمال الشرع الرب يكون بمعنى المعبود بمعنى المانف هي معان واحده الفاظ تدل على معنى واحد المعبود والمالوه والرب بمعنى واحد هذه متى اذا افترقت واما اذا ارتمعت حينئذ نفسر الرب بمعنى الخالق الرازق والمعبود بمعنى الذي يستحق ان يعبد وهو الذي توجه اليه العبد بالعباده قال والرب هو المعبود قال واذا قيلن بالمعبود شمل معاني عديده ومعنى المعبود المالوه المستحق ان يعبد وحده دون كل ما دون كل من سواه ويصح ان يقال دون كل ما ما سواه ولكن قد يعبر بمن دلت على العاقل فيلحق بها ماذا غير العاقل بالالحاق والعكس كذلك بالعكس فيعبر بما دل على غير العاقل ويلحق بها العاقل كل منهم يقاس على على الاخر قال والدليل وقوله تعالى دليل على ماذا على ان الرب بمعنى المعبود الرب بمعنى المعبود الدليل قوله تعالى يا ايها الناس هذا عام يشمل كل من يصدق عليه لفظ الناس عين يد يكون الخطاب للمؤمن والكافر فدخل الكافرون بالاجماع لان الخطاب هنا فيه في اصل بل في اصل الاصول وهو التوحيد ولا شك ان الكافر مخاطب به بهذا اذا دخل فيه قال اعبدوا ربكم اعبدوا ربكم اعبدوا هذا فعل امرا وكذلك مبني على حذف النون مبني على اصله لان الناس يعبدون عبدوا اذا مبني على حذف النون والواو فاعل تصدق على الناس الذين خاطبوا بقوله يا ايها الناس رب هذا مفعول به مفعول به اراد المصنف ان يستدل بهذه الايه على ان الرب هو المعبود وكيفيه الاستدلال ان يقال رب هنا جاء مفعولا به بحيث الاعراب النحوي اين اذا المفعول به هو من وقع عليه فعل الفاعل من وقع عليه فعل الفاعل واذا وقع عليه فعل الفاعل صار ماذا صار بمعنى اسم المفعول اذا قلت مثلا ضربت زيدا ها زيدا هنا مفعول به زيد المقتول صحيح ها اذا قلت مثلا ضربت زيدا قتلت زيدا ضربت زيدا زيدا مفعول به مفعول به معناه ماذا عندهم تعلق الحدث الذي دل عليه الفعل ب المفعول به بمعنى صار محلا له وتعلق به يريد ان تقول ضربت زيد فزيد مضروب اذا وقع عليه الضرب قلت زيد مضروب جاء اسم مفعول قتلت زيدا زيد المقتول وهكذا عبدت الله فالله معبود اذا صح الاستدلال اولى صح الاستلام من حيث ماذا تطبيق القاعده ان ان المفعول به هو ما وقع عليه فعل الفاعل واذا كان كذلك فالله عز وجل تعلقت به عباده العابد فاذا تعلق الفعل بالمفعول به صار محلا له واذا كان كذلك صح الاستدلال الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى اذا الرب هو المعبود لقوله تعالى اعبدوا ربكم ورب هنا مفعول به والمفعول به تعلق به الفعل وهو اعبدوا حين صار محلا للعباده اذا اعبدوا ربكم فالرب هو المعبود كما اذا قلت ضربت زيد فزيدا هو هو المضروب الذي خلق لهنا هذا خطاب لجميع الخلق لجميع الخلق وهو اول امر يمر بك في المصحف الكريم اول امرين صحيح يعني في اول سوره البقره كما ان اول فعل يمر بك اياك نعبده انظر اياك نعبده اول فعل هذا الفعل باعتبار التقسيمه للصلاح عند النحاه فاول فعل تقراه في القران نعبده واول امر اعبد اذا نعبده اعبد هذا العباده توحيد وكلهما فيه التوحيد قال كما ان اول فعل يمر بك اياك نعبده واياك نستعين وتقديم المعمول هنا يفيد الحصل اي معمول اياك ما معنى معمول معمول العامل اين العامل ها العامل نعبد نعم نعبد نعبدك اصلا مثل ضربت زيدا زيدا هذا معمول والعامل ضرب والعمل النصب ها صحيح ضربت زيدا زيدا هذا معمول والعامل ضربه والعمل النصب جاء زيد زيد هذا معمول والعامل جاء والعمل الرفع اياك نعبد نعبد ها عامل واياك ايا اصلا نعبدك ك هين ده هو المعمول والعمل النصب اذا قدم ما حقه التاخير لافاده الحاصل القسم اصل التركيب نعبدك حينئذ لما انفصله لا يصح ان نقول نعبد وانما ياتي له ضمير منفصل هذا ضمير متصل اذا فصل عدنا الى الى المنفصل حينئذ اياك هي إيا هي إيا هذا من نواصب من ضمائر النصب قال وتقديم المعمول وهو ايا هنا يفيد الحصر ايا صابه انه ايا فقط اما الكاف هذه حرف خطاب ولذلك قال اياك اياك اياكما اياكم اياكم تغير والذي يتغير هو ضمير الخطاب هو هو الخطاب وليس الضمير ذاته اي قال وتقديم المفعول هنا يفيد الحصر اي لا نعبد سواك لا نعبد سواك وسوى بمعنى غير كانه قال لا نعبد غيرك لا نعبد غيرك كما ان اول شيء دعت اليه الرسل من اولهم الى اخرهم ها نعبد الله مالكم من اله غيره يعني الى التوحيد والى هذه الكلمه التي جاء النص بها وهي معنى كلمه التوحيد ومعنى نعبد ربكم ومعنى قول الرسل اعبدوا الله مالكم من اله غيره ومعنى اياك نعبد واياك نستعين كل ما جاء في القران مما يدل على هذه المعنى هو ما فسره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بقوله كل موضع في القران اعبدوا الله فمعناه وحدوا الله وحد الله قد يقول قائل التوحيد اعظم الاوامر كما مر معنا فيما سبق ان التوحيد من الاوامر وليس هو كل الاوامر كذلك ها ليس كل الاوامر بل هو بعض الاوامر لذلك قال المصنف السابق يدل على هذا واعظم ما امر الله به التوحيد واعظم ما نهى عنه الشرك اعظم ما امر الله تعالى به توحيدا ثم اوامر دون دون التوحيد اذا التوحيد بعض الاوامر وليس كل الاوامر لكن لما كانت سائل الاوامر لا تصح ولا تقبل الا بالتوحيد عبر عنه بالتوحيد عبر عنه بالتوحيد كقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفه وليس الحج كل عرفه انما عرفه الزياده هنا كذلك قال فمعناه وحد الله وقال ايضا عباده الله توحيد الله يعني عبدوه وحده دون كل من من سواه قال هذا يفيدك كل ما مر يفيدك ماذا عظم شان التوحيد اول امر في القران اول فعل في القران العباده الرسل بعثوا من اجل ذلك الكتب انزلت من اجل ذلك السماوات والارض الجنه والنار خلقت من اجل ذلك يدل على ماذا يدل على عظم شان التوحيد وانه اوجب الواجبات وانه اول فرض على المكلف علما وعملا علما وعملا يعني تعلما وعملا يعمل به بالعلم يعني التوحيد ليس مجرد علم فقط وانما هو علم وعمل توحيد كالإيمان عصر الايمان وعصر الاسلام ليس التوحيد ليس الايمان ليس الاسلام ليس مجرد كلام والا لدخل الكفار وما بقي احد لو كان مجرد كلمه قل لا اله الا الله ثم لك الجنه ولو لم تفعل شيئا لما بقي احد الا وقد دخل في في الاسلام لكنه يقتضي ماذا يقتضي عملا فلما كان كذلك وقع النزاع حينئذ في في العمل قال علما وعملا وهو اي التوحيد مدلول شهاده ان لا اله الا الله يعني شهاده ان لا اله الا الله دالون لانها لفظ والمدلول هو المعنى وهو المفهوم الذي يؤخذ من هذه الشهاده ولذلك تقول لا اله الا الله معناها لا معبود بحق الا الله ولا شك ان الدال على المعنى غير المعنى فاللفظ يتضمن المعنى فيدل عليه فالمفهوم والمدلول والمقتضى هو ما يدل عليه اللفظ فصار غيره وان كان لازما له كل لفظ لابد ان يكون ماذا قالبا للمعنى ولذلك قالوا الالفاظ قوالب المعاني قوالب المعاني كالكاس يكون ماذا محلا للماء الماء يوضع في الكاس كذلك المعنى يكون فيه في اللفظ واذا كان كذلك فالكاس دون ما ها لا قيمه له والماء دون كاس لا يمكن مسكه ولا بد من ان يجمع بين امرين كذلك اللفظ د فالمانح يريد ان يكون مستقرا فيه في اللفظ قال التي اوجب الواجبات العلم بمعناها بمعنى هذه الشهاده والا لا يكفي يعني مجرد اللفظ والعلم بمعناها لا يكفي ولا يحكم عليه بالاسلام والعمل بما دلت عليه وما الذي دلت عليه افراد الله تعالى بالعباده الا يعبد الا الله تعالى الا الله تعالى ولا بد من مجانبه مع سائل المعبودات يعني ترك عباده ما سوى الله ولو عبد الله تعالى وعبد غيره ها كلمه لا لا تصح ولا تنفع لماذا لكونه لم لم يعمل بما دلت عليه من حيث قوله لا اله لان لا اله تبطل جميع المعبودات وانها لا تستحق العباده مع الله عز وجل والعمل بما دلت عليه من افراد الله بالعباده والبراءه من الشرك واهله جمع بين الامرين لابد من البراءه من الشرك واهل الشرك الذين تلبسوا به بالشرك وليس المراد باهل الشرك الذين هم كانوا في الجاهليه الاولى بل كل من تلبس بالشرك فهو مشرك ولا تصح هذه الكلمه الا بالبراءه من المشركين وصدور العباده من غير توحيد لا يسمى عباده إذا أوقع عبادة ولم يكن مخلصاً فيها جاءت تنصيص من كلام أهل علم أنها تسمى عبادة لكن باعتبار ظن صاحبها إذا قيل لا تنفع عبادة من عبد غير الله تعالى سميتها عبادة أو لا؟ سميتها عبادة أو لا؟ قلت إذا عبد الصنم عبد الصنم إذن وجدت العبادة حيث العبادة يشترط لها الإخلاص وكيف أطلقتها؟ هذا اللفظ على هذه العبادة وهي باطلة والأصل أنها لا تسمى عبادة نقول باعتبار ظن صاحبها لأنه يعتقد أنه عبدا وإلا في الشرع لا تسمى عبادة ولذلك قال وصدور العبادة من غير توحيد لا يسمى عبادة هذا الأصل وإن جاء تسميتها في الكتاب أو السنة فهو باعتبار فاعلها صاحبها لأنه ظن أنها عبادة وحينئذ جاء الاسم وليس بعبادة في نفس الأمر لأنها ماذا فقدت الاخلاص لله عز وجل واذا صدرت ممن اشرك فيها مع الله غيره فهي بمنزله الجسد الذي لا روح فيه وهذا لا شك انها ليست بعباده جسد بمعنى أنه يصلي ب جسده وقلب معلق بغير الله تعالى واذا عبد الله تاره واشرك معه تاره فليس بعامل لله على الحقيقه وهذا ما يقع فيه المشركون اكثر المشركين جمعوا بين عباده الله تعالى وعباده غيره ولذلك الشرك سمي شركا بهذا الاعتبار لانه شرك بين الله تعالى وبين بين غيره من سائل المعبودات فاذا عبد الله تاره عند مره واشرك معه تاره ولو مره واحده فليس بعابد لله على الحقيقه بل ليس بمسلم بل هو مشرك يسمى ماذا يسمى مشرك كما سمى الله المشركين ها سموه مشركين لماذا لانه تلبسوا بالشرك تلبسوا فكل من تلبس بحدث اشتق له منه وصفا فمن تلبس بالشرك قيل فيه مشرك كما تلبس بالصيام قيل فيه صائم ومن تلبس بالقيام قيل فيه قائم هكذا فهنا اذا كل من تلبس بحدث ف لسان العرب وكذلك في الشرع انه يشتق له منه اسم فيخبر عنه يخبر ان ويقال ماذا يقالوا مشرك ولذلك ثبت لسن قبل الشرع وبعد الشرع قبل الخبر وبعد الخبر قال تعالى وان احد من المشركين سجارك فاجنه حتى يسمع كلام الله سموه ماذا سموه مشرك وان احد من المشركين سجارك قال حتى يسمع اذا ما سمعوا ما قامت عليه الحجه عنيد كيف يقال بانه لا يسمى مشركا حتى تقام عليه الحجه قل لا وإنما يسمى مشركا ولو لم يبلغه رسول البتة وذلك لان كل من تلبس بحدث فلا بد من اشتقاق الوصف له من ذلك الحدث قال كما سمى الله المشركين مشركين وهم يعبدون الله ويخلصون له العباده بالشداد ومع ذلك سماهم مشركين وكذلك اذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين وحدوا لكن هل هذا مفيد لم يفيدهم سماهم مع ذلك ماذا مشركين فكيف بالذي لا لا يخلص العبادة لله عز وجل لا في الرخا ولا في الشدة بل متعلق به بغير الله تعالى فتسميته مشركا من باب أولى وأحرى أو لا من باب أولى وأحرى لأن الله تعالى غلب جانب الشرك على وضع المشركين في حالة الشدة وهم قد أخلصوا لله تعالى العبادة ومع ذلك سماهم مشركين فمن لا يخلص يخلص مطلقاً لا في الرخاء ولا في الشدة تسمية مشركة من باب أولى وأحرى قال كما سمى الله المشركين مشركين وهم يعبدون الله ويخلصون له العبادة في الشدائد وعند ركوب البحار وتلاطم الأموال يهربون ويفزعون ويلجأون إليه تعالى وحده أخلص له الدين فإذا ركبوا في الفك دعوا الله مخلصين له الدين يعني تبرأوا من ماذا؟ تبرأوا من سائر المعبودات تعلق بالله عز وجل وحده ودون ما سوى يعني صاروا موحدين لكن هذا لم ينفعهم لماذا لانهم سرعان ما ان يرجعوا الى الى الى البر فاذا هم يشركون كما قال تعالى قالوا ويلجؤون اليه تعالى وحده قال يهربون ويفزعون ويلجؤون اليه تعالى وحده ويعرفون ان تلك الانهاه ليست شيئا في الحقيقه وانها لا تنفعهم عند الكروب ومع ذلك كله سماهم الله مشركين بنفى عنهم تلك العباده بالكليه مع كونهم قد عبدوا ومع ذلك نفاها عنهم لان الخليط هنا لا يقبل خليط هنا لا يقبل بين توحيد وبين بين شرك فاذا حصل الشرك ولو عبد الله ما عبد هل يذ نسمى ماذا يسمى مشركا لعظم شان هذا الذنب قال بنفى عنهم تلك العباده بالكليه في غير موضع من كتابه ولم يرد في العباده الا افراده تعالى بجميع انواعه ولم يرد هكذا في العباده قال ولم يرد بالعباده وجه اخر ولم يرد في العباده يعني في العباده الشرعيه التي يصح ان تكون عباده شرعيه الا افراده تعالى بجميع انواعها واما انه يعبد الله بانواع من العبادات فيجعلها لله عز وجل وانواع أخرى يجعله لغير الله تعالى هذا شرك أكبر به تعالى. فمن أطاعه في جميع ما أمره به منه فقد وحده وإلا فلا يعني لابد من ماذا لابد من التعميم في العبادة لا تكون إلا لله تعالى لا طاعة إلا لله تعالى لا تحليل إلا ما أحله الله لا تحريم إلا ما حرمه الله فإذا حرم شيئا بالكتاب والسنة وشيء آخر حرمه من وجه آخر أو أباحه من وجه آخر هذا ماذا؟ هذا خلط بين الأمرين فيوصى بكونه مشركا قال ولم يرد في العبادة إلا إفراده تعالى بجميع أنواعه فمن أطاعه في جميع ما أمره به منها فقد وحده وإلا فلا وكونه تعالى ربنا يفيد ويقتضي أن نعبده وحدهم والرب هو المعبود كونه ربا لنا خالقا لنا رازقا لنا مدبرا لنا يقتضي ماذا أن نفرده به بالعباد لماذا لأن توحيد الربوبية وإفراد ما يتعلق به أفعال الباري جل وعلا يقتضي ويسلزم إفراده به بالعباد لأنه إذا كان لم يخلق إلا الله إذا لا يستحق أن يعبد الله إلا الخالق والذي تفرد بصفة الخلق وكذلك التدبير والرزق نحو ذلك قال وكونه تعالى ربنا يفيد وكذلك ويقتضي أن نعبده وحده وأن لا نجعل له شريكا في ربوبيته ولا في ألوهيته وعبادته قال يا أيها الناس عبدوا ربكم Antán الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون, لعلكم تتقون أي الذي أوجدكم ومن قبلكم من العدم يعني خلقكم أنتم أيها المقاطبون وخلق من من كان قبلكم فلا تجعلوا المخلوق شريكا للخالق في عبادته ويقض عليكم فهو سبحانه أغنى الشركاء عن الشرك بل وحدوه سبحانه لعلكم تنجون من عقابه وأليم عذابه وقوله فيما سبق عبدوا ربكم الذي خلقكم الذي هذا نعت لرب ونعت المنصوب منصوب وهنا هذه الصفة وهي نعت هذه صفة كاشفة وليست للاحتراز لأنك لو جعلت للاحتراز لجعلت الرب على قسمين رب هو خالق ورب ليس بخالق أو لا لو جعلنا للإحتراس بمعنى أنه آخرج شيئا لم يرد باللفظ حينئذ ربكم الذي خلقكم إذن هل هناك رب لم يخلق الجواب لا فالرب هو هو الخالق حينئذ تكون الصفة ماذا تكون الصفة كاشفة تفيد التعليل فائدتها التعليل كأنه قال عبدوا ربكم لأنه الخالق إذن لما خلق استحق قال ان يعبث فكل صفة كاشفة انما يراد بها التعليل للحكم قال الذي جعل لكم الارض فراشا اي بساطا غير حزنه يعني لا يمكن قرار عليه تتمكنون من المسير فيها والمكث على ظهرها وتنتفعون منها بانواع المنافع والسماء بناءا قبة مضروبة عليكم وسقفا محفوظا مزينا اي هذا السقف بالمصابيح والعلامات التي تهتدون بها في ظلمات البر والبحر وانزل من السماء اي من العلو سحاب ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم اي وانزل من السحاب المطر فان كل ما علاك فهو سماء كل ما علاك ما كان فوق راسك فهو هو سماء فاخرج بالماء من جميع انواع الثمرات رزقا لكم تتمتعون به وتستعينون به على عبادته وحده وكل صفه من هذه الصفات مفيده ومقتضيه افراده رب العالمين بالعباده كل صفه تقتضي ماذا ان يفرد الله تعالى به بالعباده اذا علم ان الله تعالى هو الخالق ولا خالق سواه حينئذ يقتضي ماذا ان يفرده جل وعلا ويقول كل صفه تتعلق به الربوبيه تقتضي وتستلزم ان يكون المعبود هو الله عز وجل دون ما سواهم قال فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون امر بالعباده في اول الايه وختم بالنهي عن عن الشرك وعبد ربكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون ايوا من كان هذا وصفه مذكور ومن كان هذا وصفه فهو المستحق ايوا من كان هذا وصفه فهو المستحق ان تعبدوه وحده لا تجعلون له اندادا امثالا ونظارا بصرف شيء من انواع العباده لهم بمعنى انه متى يكون ندا ومتى يكون نظيرا وشبيها اذا صرف اليه نوع من انواع العباده بمجرد صرف نوع من انواع العباده صار ماذا صار ندا لله فدخل فيه في في الحد وهذا اشبه ما يكون به بتعريف شرعي للشرك ما هو الشرك جعل الند لله تعالى وهو الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قول القائل لما قال له ما شاء الله وشيت قال جعلتني اجعلتني لله نددا والتنديد هنا المراد به انه مطلق التنديد قال هنا لا تجعلون له اندادا امثالا ونظارا بصرف شيء من انواع عبادته له وانتم تعلمون انها لا تماثله بوجه من الوجوه هذا علم لازم لانه قد قال انه قد لا يعلم لا هذا علم لازم كل احد كل مخلوق يعلم ان الله تعالى خالق ومر معنى ان المشركين قد اقروا بذلك اذا العلم لازم او لا علم لازم فيقتضي حنيذ اذا سلم بان الله تعالى هو الخالق له ان يفرده بالعباده ولذلك اذا قيل باعتبار التقليد في مسائل التوحيد هذا من اجل النظر في المسائل فقط ومن اجل النظر فيما يتعلق بالادله الداله على ذلك والا لا يكاد ان ينفك موحد عن دليل هل هل هناك انسان موحد لا يعلم ان الله تعالى خالق له ورازق وان السماوات والارضين خالق والله عز وجل هل يوجد احد لا يعلم اذا اذا علم قامت عليه الحجه اذا الدليل قائم املا للدلي يقاع ويكفي دليل واحد يقوم على ماذا على اثبات توحيد الالوهيه وعلمه بوجود نفسه وان الله تعالى خالق له كفى في كون ماذا انه لا يعبد الا من خلقه ولا يعبد الا من رزقه ولا يعبد الا من له السماوات سمع الاراضين السمع اذا قامت الحجه عليه بماذا بهذا الدليل وكفى اذا لا ينفك موحد عن ماذا عن دليل فان اذا تصور مساله موحد مقلد لاخره هذا باعتبار الادله فقط والنقاش مع المخالف والا في نفس الامر حقيقه الواقع لا يكاد ان ينفك موحد بل لا ينفك موحد عن ماذا عن دليل ويكفي انه عالم ان الله تعالى خالق له قال وانتم تعلمون انها لا تماثله بوجه من الوجوه او كنتم تعلمون تفرده بايجاد المخلوقات وانزال المطر وجعل الارض فراشا والسماء بناء وانه لا يرزقكم غيره يحتج تعالى عليهم يحتج تعالى عليهم يعني جعلها حجه فكل ما ذكر هذه الان المذكورات في هذه الايه المذكورات في هذه الايه هل يستوي العامه الخاصه فيها ام لا هذه أدلة لقامة الحجة فيما يتعلق بتوحيد الألوهية فإنذن هذه معلومة أو لا؟ معلومة سقرة حتى المشركون الذين يعبدون غير الله اليوم يعلمون هذه الأدلة إذا قامت عليهم الحجة أم لا؟ قامت عليهم الحجة فكيف يقول بأنهم يحتاجون إذا قامت حجة؟ قال يحتاج تعالى عليه بما أقروا به وعلموه من توحيد الربوبية على ما جحدوه وأنكروه من توحيد الألوهية فإنه تعالى كثيراً ما يقرر في كتابه توحيد الالهيته بتوحيد الربوبيه فيجعل توحيد الربوبيه دليلا ويجعل توحيد الالوهيه مدلولا دليلا ومدلولا فتوحيد الربوبيه دليل وتوحيد الالوهيه مدلول عليه فان توحيد الربوبيه هو الدليل الاوضح والبرهان الاعظم على توحيد الالوهيه وهذا قائم في كل نفس قائم في كل نفس اثبات ان الله تعالى هو الخالق للعبد نفسه وللسماوات والارضين وهو الرازق وهو المدبر وهذا المطر الذي انزله يعلم ان الله تعالى هو الذي انزله وكذلك النبات الذي ينبت من الارض يعلم ان الله تعالى هو الذي انبته اذا قامت عليه الحجه اذا لا يوجد حينئذ حجه لمشرك البتى ولذلك قرر البغوي وابن كثير وغيرهما في التفاسير انه ليس لمشرك حجه البتى ليس له ابدا لماذا لهذه الادله الدال على انه قامت عليه الحجه والقول بانه يحتاج لقامه حجه هذا باطل قال رحمه الله تعالى قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الايه او بعدها الخالق لهذه الاشياء هو المستحق لي للعباده ابن كثير هو عماد الدين ابو الفداء اسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي الحافظ صاحب التفسير المشهور والتاليف وغيرهما المتوفى سنه 747 هجري الخالق لهذه الاشياء والمستحق للعباده يعني ان الايات دلت على ان الذي خلق هذه الاشياء واوجدها من العدم على غير مثال سبق هو المستحق للعباده وحده دون من لم يكن له شركه فيها او شريكه في الوجهاء ولا في غيرها وان قل بل من سواه تعالى وتقدس مخلوق مربوب متصرف فيه فيكون في ذلك اوضح برهان فيكون في ذلك اوضح برهان انه سبحانه هو المستحق ان يعبد ان يعبده وحده دون كل من سواه لا اله غيره ولا رب سوى اذا هذه هذه ايه عظيمه ايه عظيمه تدل على ما ذكر سائل الايات على ان توحيد الربوبيه الذي اقر به عموم الخلق ها يستدل به على اثبات توحيد الالهيه فكل من اقر بهذه المذكورات فقد قامت عليه الحجه فاذا لم يمتثل حينئذ لا ندعي بأنه لم تقم عليه حجة الله تعالى قال رحمه الله تعالى وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان أراد أن يمثل لي نوع من أنواع أو لبعض الأنواع التي خلق العباد لأجلها وهي عبادة الله تعالى وحده لأننا عرفنا فيما سبق أن إفراد الله تعالى بالعبادة التوحيد التوحيد دل عليه الفطرة والعقل والشرع وهو وجوب وإفراد الله تعالى بالعبادة لكن يريد السؤال ما هي العبادة وهذا ليس مدركا بالعقل وإنما ورده إلى ماذا؟ إلى الشرع حينئذ ثم فرق بين ماذا؟ بين الإفراد وهو استحقاق الباري جل وعلا أن يعبد دون ما سواه هذا ثابت بالشرع وبالعقل وبالفطرة ثم أعبده بأي شيء بأي قول بأي اعتقاد وبأي عمل هذا لابد من رجوع إلى العبادة الكتاب والسنه لان ما امر الله تعالى به هو الذي رضيه واحبه حينئذ هذا لا يؤخذ بالعقل العاقل لا يدل على ماذا على ان هذا القول عباده وان هذا الفعل عباده وان هذا الاعتقاد عباده بل لابد من ماذا لابد من كاشف يعني من شرع يدل على ذلك فراد المصنف ان يمثل فراد المصنف ان يمثل لي لذلك قالوا انواع العباده اي واصناف العباده التي شرع الله لعباده القيام بها وتعبدهم بها والنوع كل ضرب او صنف من كل شيء وهو اخص من الجنس هذا عند المناطقة قال مثل الاسلام والايمان والاحسان مثل الشيء شبيهه ونظيره وهذه الثلاثه اعلى مراتب الدين واهم انواع العباده فلذلك بدا بها المصنف رحمه الله تعالى سيذكر على جهه التفصيل فيما يتعلق بالاسلام حقيقته والايمان حقيقته والاحسان وحقيقة يبين أركان كل من الإسلام والإيمان والإحسان قال ومنه أي مما تعبد الله تعالى به العباد من هذه الأصناف الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة وهذه كل عبادات من أجل أنواع العبادات قال قال يعني ان انواع العباده ليست مخصوصه بي بهذه الانواع قال وغير ذلك من انواع العباده يعني لم يقصد المصنف هنا الحصره لان الحصره لا يتصور لكثره الاوامر الوارده في الكتاب والسنه باعتبار الايجاب واعتبار الاستحباب قال وانما اراد ان يذكر امثله ومن اشد الامثله ما ما ذكر واشد ما يتعلق به المشركون بعبوداتهم هو ما يتعلق باعمال القلوب محبه ورجاء وخوف ونحو ذلك قال يعني ان انواع العباده ليست مخصوصه بهذه الانواع ولا محصوره في هذه الانواع التي عدها رحمه الله بل هي انواع كثيره جدا من ارادها فليقرا القران من اوله الى اخره وليعرض السنه كذلك من اولها الى اخرها قال التي امر الله بها من انواع العباده التي هذا نعت للعباده فاراد ان يبين ماذا ان العباده مأمور بها اين يدي النظر الى ماذا الى ما امر الله تعالى به في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كانه أراد ان يعرف العباده ما هي العباده ما امر الله تعالى به والامر هنا يحمل على معنيين اما امر ايجاب ها. اما امر ايجاب واما امر استحباب هل ما كان مستحبا العباده هل مستحبات عبادات؟ نعم والواجبات عبادات إذن ما أمر الله تعالى به فقد أحبه ورضيه ثم قد يكون على الإيجاب قد يكون على وجه الندمية إذن التي أمر الله بها إشارة إلى بعض حدودها يعني تعريفها عند بعض العلماء وأنها ما أمر به شرعا إشارة إلى بعض حدودها يعني تعريفها عند بعض العلماء وهي انها ما امر به شرعا يعني ما امر الله تعالى به شرعا شرعا هذا قيد ام لا نعم قيد يعني لا تعرف العباده من جهه العرف ولا من جهه العقل لان العبادات توقيفيه مردها الى الى الشرع لان ما يعرف حسنه تبي ما يعرف حسنه قد يكون من جهه الشرع وقد يكون من جهه العرف وقد يكون من جهه, يكون من جهة العقل والعقل والعرف هنا لا مدخل له في إثبات كون الشيء عبادة أو لا وإنما المرد إلى الكتاب والسنة ولذلك قال ما أمر به قال شرعا حال كون المأمور هنا شرعا من جهة الشرع والشرع المراد به الكتاب والسنة ولذلك أراد أن ينفي ما احترز به بقوله شرعا لأن شرعا هذا للاحتراز أخرج ماذا العرف والعرف والعقل ولذلك قال من غير اضطراد عرفي لان العباده لا تثبت بالعرف وانما قال اضطراد بمعنى الاستمرار لان العرفه لا يثبت الا بماذا الا بالاستمرار اولى العرف لا يكون عرفا الا اذا استمر فكان مضطردا اما العرف الذي لا يضطرد فلا يعتبر عرفا ولا يعتبر عرفا وعاشرهن بالمعروف اي ما اطرد علمه عند الناس اما ما كان في بعض الجهات او كذا لايكون داخلا في النص لابد ان يكون ماذا ها لابد ان يكون مطردا بمعنى انه معلوم مطرد كلما وجد وجد بهذا الوصف واما اذا كان يوجد في حال دون حال او على وصف دون وصف او في مكان دون مكان فهنيذا لا يعتبر لذلك عرف تختلف يعني قد يكون مطردا في زمن دون زمن فالزمن الذي طرد فيه يكون عرفا والزمن الذي لا يطرد فيه لا يكون عرفا بل قد يكون في بلد دون دون بلد حينئذ ما طرد فيه صار عرفا لهم وما لم يطرد فليس بعرف لهم واضح قال ولا اقتضاء العقل اقتضاء يعني طلب فلا يقتضيها العقل ولا اضطراد العرف قال رحمه تعالى وللعلماء في تعاريف فيها تعاريف كثيره يعني العباده واحسن واجمع ما عرفت به هو ما عرفها به شيخ الاسلام لتيميه رحمه الله تعالى في رساله العبوديه بقوله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه اسم جامع ما معنى اسم جامع يعني اسم يطلق ويدخل تحته افراد كثيره كما اذا قلت الصلاه اسم جامع يجمع ماذا التكبير والفاتحه والركوع والسجود والذكر الى اخره اذا هو اسم جامع لاشياء متعدده هنا كذلك اذا قيل عباده او قيل العباده هذا صار اسم جامع دخل تحته الايمان والاسلام والاحسان والصلاه والزكاه وما لا نهايه اذا اسم جامع قال اسم الجمع لكل ولذلك عرفه بماذا به قاعده الكليه هذا ضابط اعتباري لكل ما يحبه الله ويرضى ذكر وصفين المحبه والرضا فإذ ما أحبه الله تعالى رضيه وما رضيه أحبه ثم بين قوله ما في قولي لكل ما ما هذا يحتاج إلى تفصيل ما هو هذا قال من الأقوال والأعمال إذا العبادة قد تكون قولا وقد تكون عملا ثم قد تكون عملا بالجوارح وقد تكون عملا بالبالط ولذلك قال الظاهره والباطنه فمحال العباده ثلاثة وهي القلب واللسان والعمل الجوارح والأركان الجوارح والأركان القلب واللسان والجوارح والأركان هذا يسمى ماذا؟ يسمى محالا للعبادة وكل محل تعتريه أحكام التكليف الخمسة الإجاب والنجب والسحباب والتحريم والكرهة والإباحة فالقلب والأركان من حيث الاعتقاد خمسة أحكام واللسان كذلك خمسة أحكام والجوارح خمسة أحكام هذه كم؟ خمسة عشر حكما قال ابن قيم وتدور رحى العبودية على خمس عشرة قاعدة من كملها كمل مراتب العبودية يعني من عرف ما الواجب عليه من حيث القلب وما الذي يندب وما الذي يحرم وما الذي يكره وما الذي يباح وكذلك باللسان وكذلك باب الجوارح والاركان وامتثل ما اراده الله عز وجل فعلا في الواجبات والمندوبات على الثلاثه المحال وتركا في المحرمات المكروهات على المحال الثلاث حينئذ سليم وكملت عنده العبوديه وان نازع رحمه الله تعالى في المباح في اللسان هل يكون فيه مباح او اولى اذا من الاقوال منه نبانيه فسر ماذا قال لكل ما من الاقوال والاعمال الظاهره والباطن وعد نحوا يعني مثله مما عده المصنف يعني ذكر امثله شيخ الاسلام رحمه الله تعالى لذلك وهو اي هذا التعريف الذي ذكره ابن تيميه رحمه الله تعالى من اشمل ما عرفت به مع كون التعريف الذي ذكره المصنف صحيح يعني ما امر به شرعا او ما امر الله تعالى به شرعا هل هذا صحيح ام لا هل هذا الحد صحيح ام لا للعباده لو قال قائد العبادة ما أمر الله تعالى بها شرعا أو ما أمر به شرعا تعريف صحيح لكن فيه إجمال فيه إجمال ابن تيمية فص قال ما يحبه الله ويرضاه إذن كل مأمور به لازم له ماذا ملازم له المحبة والرضا ثانيا قال من الأقوال والأعمال الظاهر وباطة فيه تفصيل فيه فيه تفصيل وإلا ما أمر به هذا يكفي حين يدين صار ماذا صار الواجب والمستحاب داخلين في هذا الحد قال فكل فرد من افراد العباده داخل تحت هذه العباره فيدخل فيها ما ذكر ويدخل فيها ما شمله الحد العباده شملت جميع انواع الطاعات عليل كيف نثبت ان شيء عباده ننظر في الشرع اذا امر به امر ايجاب او استحباب حكمنا عليه بكونه عباده ثم اذا صرف لغير الله تعالى فتاتي بالقاعده وكل ما صرف غير الله تعالى دخل في قول فلا تجعلوا لله اندادا صار شركا قال رحمه الله تعالى كلها لله تعالى كلها اي جميع هذه الانواع التي ثبتت انها عباده لله تعالى يعني مختصه لله تعالى مستحقها جل وعلا اي كل جميع انواع العباده كل جميع التركيب فيه سيء من من النظر كل انواع العباده كل انواع العباده او جميع انواع العباده اما كل جميع قال كل جميع انواع العباده مما ذكر وغيره لله وحده لله هذا المراد لا يصلح منه شيء لغير الله عز وجل لا يصلح منه شيء لغير الله تعالى لماذا لكون الذي يصلح لغير الله تعالى يشترط فيه ماذا ان يكون متصفا بصفات الربوبيه وان يكون مستحقا لان يكون اله فاذا لم يستحق حينئذ ماذا انتفى ان يكون معبدا انتفى ان يكون معبدا اذا اثبات خصائص الربوبيه واثبات خصائص الالوهيه يستلزم ماذا ان يكون هو المعبود بحق واذا انتفى يريد ان انتفى ان يكون معبودا قال لا يصلح منه شيء لغير الله عز وجل لا لملك مقرب ولا نبي مرسل فاضلا عن غيرهما ولا اظل ولا اظلم ممن يجعل لمخلوق مربوب منه شيئا لانه شرك بالله وقع فيه في الشرك الاكمل لا ظلم اظلم من من الشرك بالله تعالى قال والدليل وقوله تعالى دليل على ماذا ها على ان كلها له لله لا يصلح منها شيء لغير الله دليل على ذلك قوله تعالى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد فلا تعبدوا مع الله احد اذا صرف اي نوع من انواع العباده يعتبر ماذا يعتبر جعل الند مع الله تعالى ودعاء غير الله تعالى في المساجد تفسيران احدهما انها المواضع التي بنيت لعباده الله فالمعنى انها انما بنيت لعباده الله وحده الابني يعني مساجدا معلومه فلا تعبدوا فيها غيره دخلت المسجد لا يتعلق بغير الله تعالى والثاني انها الاعضاء اعضاء السجود التي خلقها ليسجد له عليه وهي الوجه واليدان والمكبتان والقدمان فلا يسجد بها لغيره هذا في تفسير المساجد اذا وان المساجد لله تعالى مساجد لله سواء كانت اعضاء السجود او كانت المساجد التي بنيت لإقامة ذكر الله تعالى لا تكون إلا لله بمعنى ماذا لا يفعل فيها الشرك البتة فلا يصرف فيها شيء من عبادات غير الله تعالى فلا تدعو مع الله أحدا قال أحدا كلمة شاملة عامه وهذا مطرد فيه بالشرع لا يسمى الله عز وجل إلا لمناسبة أن يسمى المعبود والمدعو وإنما يأتي بعبارة لا تشركوا به شيئا شيئا وأحدا ليدل على ماذا على العموم والتعميم لان الحكم المراد به صرف العباده بقطع النظر عن ماذا عن المصروف اليه سواء كان ملكا الى اخره هذا يسوي وقد يختلف ايضا من زمن الى زمن ومن حال الى حال عين اذا التنصيص هذا يفوت ماذا يفوت التعميم واذا كان كذلك فالتعميم اولى واحسن احد كلمه شامله عامه نكره في سياق النهي لا تدع لا نهيه تدعو فعل مضارع مرزوم بلا نكيره من سياق النهي عين يريد نكون مفيدا للتحريم شملت الملائكه والانبياء والاولياء والصالحين وغيرهم الاشجار والاحجار نحو ذلك فلا يدعى مع الله احد من الملائكه ولا الانبياء ولا الصالحين ولا غيرهم فقد شملت جميع الخلق ولا تدعو مع الله احد وهذا كذلك يعتبر تعريفا للشرك كالآيه السابقه ولا تجعلوا لله اندادا جعل الند مع الله تعالى هو الشرك بعيني وكذلك دعاء غير الله مع الله هو, هو الشرك بعينه إذن قوله والدليل قوله تعالى أراد بيان أن سائر العبادات إنما تكون لي لله عز وجل قوله أن المساجد لله كأنه قال أن العبادات لله سحقاقا واختصاصا فمن صرف فهذا للتفريع إذا ثبت أنها عبادات ولا يستحقها إلا الله عز وجل حينئذ جاء ماذا جاء ما يترتب عليها إذا ثبت أن الشيء عبادة اعتقادا أو قولا أو عملا بالجوارح يليذ من صرف منها يعني وجها أو توجها فمن صرف منها شيئا أدنى ما يصدق عليه أنه عبادة وإن قل لغير الله تعالى وأيا كان ذلك الغير ففي عموم فهو مشرك كافر فهو مشرك كافر يعني جمع له الوصفين وسبق معنى أن الشركه والكفر بمعنى واحد على الصحيح ان الشركه والكفر بمعنى واحد فكل مشرك كافر وكل كافر مشرك لكن حيث غلبه الاستعمال يستعمل الشرك في صرف العباده لغير الله تعالى هذا الغالب يسمى كذلك او اطلق عليه فيه في القران انه كافر وما عدا صرف العباده لغير الله تعالى يسمى كافرا واطلق عليه كذلك انه انه مشرك هذا كله جاء به بالقران قال أي ممن صرف شيئاً فهو مشرك كافر أي ممن صرف شيئاً من أنواع العبادة التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى مثل ماذا؟ أن دعا غير الله ثبت أن الدعاء عبادة إذن إذا توجه بهذا العبادة لغير الله تعالى فدعا غير الله وقع في ماذا؟ وقع في الشرك هذا مراد به بكون صرف العبادة لغيره تعالى صرف الدعاء لغير الله تعالى صرف الرغبة والرهبة لغير الله تعالى وقع فيه في الشرك مثل أن دعا غير الله من الأموات والغائبين أو رجاهم أو خافهم أو سألهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات أو غير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل وليس هذا بقيد كما ذكرنا فهو مشرك الشرك الأكبر المخرج من الملة كافر الكفر الأكبر المخرج من الملة يعني يلزل عليه الحكم من حيث الاسم ومن حيث ما يترتب عليه من من أحكام فقوله مشرك هذا يسمون نزل عليه الاسم قوله كافر يعني اسم فاعل أحدث الكفر حينئذ نزل عليه الاسم مخرج من الملة هذا حكم من أحكامه بمعنى يترتب عليه ماذا أن تقام عليه الحدود المرتبة على من ارتده إن كان هذا على وجه الردة قال والشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد يعني في الشرع وهو الكفر بالله واسم لمن لا إيمان له اسم لمن لا إيمان له يسمى ماذا؟ يسمى كافرا كأنه يرى أنه لا يطلق عليه أنه مشرك لكن من لا إيمان له متبع لي لهواه قل بيّن الله عز وجل أن اتباع الهوى على نوعين اتباع للهوى يفض إلى الكفر هذا يسمى شركا كذلك فرأيت من اتخذ إلهه هواه يسمىه إله وهذا حقيقة الشركة واتباع الهوى لا يخرج عن عن المل هذا معصيه كما يوقع فيه شهوه نحو ذلك قال واسم لمن لا ايمان له قد فرق بينهما فيخصص الشرك بقصد الاوثان وغيرها من المخلوقات مع الاعتراف بالله فيكون الكفر اعم بمعنى ان الشركه خاص بصرف العباده للاوثان وما عدا ذلك كمن انكر الملائكه ونحو ذلك هذا يسمى كافرا ولا يسمى مشركان اين لن يكون ماذا يكون الكفر اعم فمن صرف العباده لغير الله تعالى فهو مشرك ويسمى كذلك كافرا ومن انكر وجود الملائكه هذا لم يصرف العباده لغير الله تعالى لكنه جحد الملائكه يسمى ماذا يسمى كافرا ولا يسمى مشركا لكنه كذلك متبع للهوى او مشرك به بهذا الاعتبار اذا وعلى كل التفريقه بين النوعين القول بالترادف او التلائم بني عليه حكم شرعي وانما هو معرفه الصلاح الشرع فقط يعني لا ينبني عليه شيء لو قلنا انه هذا كافر وليس بمشرك اذا ما هو اخونا ها او تنزل على الاحكام الشرعيات تنزل على الاحكام الشرعيات اذا لا فرقه سواء قلنا مشرك او قلنا كافر وليس بمشرك في الدنيا من بدل دينه ها فاقتلوه الحكم واحد سواء فيه المشرك الذي هو كافر والكافر الذي ليس بمشرك لا فرقه بينهما وانما اراد اهل العلم ماذا تحقيق الوصف من حيث ماذا معرفه حد كل منهما ما المراد به من جهه الشرع اما الاحكام فتساوي في الدنيا والاخره قال والدليل قوله تعالى انه مشرك كافر والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله اله اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون انظر هنا سمى ماذا سمى الشركه كفرا واطلق على المشرك انه كافر ومن يدعو مع الله إلها آخر هذا هو عين الشرك هذا هو لب الشرك الدعاء غير الله تعالى ومع ذلك قال إنه لا يفلح الكافرون إذن جاء إطلاق الكافر على المسرك فيه في القرآن ودل ذلك على أنهما بمعنى بمعنى واحد ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به قال أي ومن أشرك بالله لا حجة له ولا بينة لأنه لا حجة لأحد في دعوة الشرك مطلقاً لا يدعي انه جاهل او ما علم او متاول او اخطا الى اخره كل هذا لا لا يعتبر ماذا عذرا له مطلقاً لا حجة لمشرك البتة الحجة قائمة قال ايوا من اشرك بالله لا حجة له ولا بين لانه لا حجة لاحد في دعوة الشرك ولا ينفعه تقليد ولا غير ذلك وقوله يعني لا برهان له به صفة اخرى صفة اخرى لالهه الهن اخر اخر هذه صفه اولى لا برهان له به هذه صفه ثانيه لكنها صفه كاشفه ليست صفه للاحتراز لانك اذا قلت بانها صفه الاحتراز بمعنى ان ثم اله اخر له برهان بمعنى له دليل يدل على انه اله على هذا ياتي هذا فاسد هذا هذا يفسد جميع الادله الداله على افراض الله تعالى بالعباده اذا لا برهان له به بمعنى انه لا دليل عليه لا دليل عليه البت قال صفه اخرى الاله لازمه له جيء بها للتاكيد او جمله معترضه بين الشرط والجزاء شرط من والجزاء قول فانما حسابه عند ربه والصواب ان يقال والاحسن انها صفه لازمه يعني كاشفه وليست جمله معترضه فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون أي الله يحاسبه على ذلك فيجازيه بما يستحقه على شركه ثم أخبر أنه لا يفلح الكافرون فسماهم كافرين لدعائهم مع الله غيرهم ولا ينازع مسلم في كفر من دعا مع الله غيره لا ينازع رحمه الله تعالى ما درى أن هناك من يفلح من ينازع في هذا الزمان وقبله كذلك لكن كانت الامور اوضح من من هذا الزمن ولا ينازع مسلم في كفر من دعا مع الله غيرا يعني كفره معلوم من الدين بالضروره وفي الايه اوضح برهان على كفر من دعا مع الله غيره سواء كان المدعو ملكا او نبيا او شجره او قبرا او جنيا لا فرق بين هذا وذاك كل من دعا مع الله تعالى غيره فهو كافر ومشرك ولا حجة له لا في تقليد ولا في اجتهاد ولا في خطأ ولا في تأويل مطلقا فكل من تلبس بالشرك فهو موشنكم وكذلك تكفيره لا شباة فيه البتا قالوا في الحديث الدعاء مخ العبادة هذا شروع من المصنف قال هنا هذا شروع من المصنف رحمه وتعالى في ذكر أدلة أنواع العبادة التي عدها مجملتا يعني التي قال مثل كذا وكذا ثم استطرد وقال لذكر الأدلة لأن المقام هنا قد لا نحتاج إلى إثبات ماذا كونها عبادة فأراد أن يبين لك من أجل أن يعلم الناظر والمتعلم كيف يثبت كون الفعل أو المعتقد أو ما يكون به عمل الجوارح أنه عبادة لابد من دليل خاص فكل عبادة لابد لها من دليل خاص لكن إثبات كون هذا شركا لا يحتاج إلى دليل خاص بل الدليل عام يكفي صحة أو لا يعني صرف العبادة لغير الله تعالى شرك اكبر دل عليه فلا تجعلوا لله اندادا كذلك والاي السابقه ها وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احذا هذا دليل عام لانه ما خاصه عباده دون دون عباده الذي يحتدل لدليل خاص ما هو اثبات كون الشيء عباده فلا بد من دليل خاص الدليل العام لا, لا تكفي الا في الامور العامه لكن في العبادات المتمحضه لا بد من دليل خاص اذا صرف العباده لغير الله تعالى لا نحتاج لدليل خاص يا جماعه ان صرف الصلاه لغير الله تعالى شرك اكبر صرف الذكاء شرك اكبر صرف الل... لا نحتاج هذا وانما ناتي بالقواعد العامه فنقول هذه عباده فاذا صرفها لله تعالى فقد وقع في الشرك الاكبر لقول تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون اذا نثبت الادله نثبت العبادات بالادله الخاصه ونثبت ان صرفها لغير الله تعالى انه ماذا انه شرك اكبر بالادله العامه وقد ياتي دليل خاص لكنه ليس بلازمين قال هنا هذا شروع في ذكر انواع في ذكر ادله انواع العباده التي عدها مجملته فاما الاسلام والايمان والاحسان فسياتي مفصلا في الاصل الثاني وبدا بعدها بالدعاء لانه اهمها اساس واكثر ما يقع فيه المشركون هو صرف الدعاء لغير الله تعالى استغاثه ونحو ذلك فقالوا في الحديث وفي الحديث هذا رواه تلميذ من حديث انس وقال هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه الا من حديث مليهيعه او ضعيف لسوء حفظه مخ العباده والاحسن منه الدعاء هو هو العباده قال هنا وبدا بعدها بالدعاء لانه اهمها فقالوا في الحديث يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العباده ومخ الشيء خالص ومخ الشيء خالص وفي لفظ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وغيره و الترمذي وقال حديث حسن صحيح الدعاء هو العبادة هذا اصح من سابقه و يدل على على معناه واتى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بضمير الفصل وهو هو هو دعاء هو العبادة هذا باب التاكيد الاصل ماذا دعاء عبادة هذا الاصل فاذا اراد ان يؤكد حينئذ جاء بماذا بضمير فصل يفصل بين المبتدا والخبر لذلك سمي الضمير فصل اولئك هم المفلحون والعص الاولئك المفلحون يريد ان جاء به بهم فدل ذلك على انه اراد به التوكيد قال واتى النبي صلى الله عليه وسلم بضمير واتى النبي صلى الله عليه وسلم فيه يعني في الحديث بضمير الفصلي يعني ضمير يسمى فاصلا بين المبتدا والخبر يفيد ماذا يفيد التقويه والتاكيد والخبر المعرف بالالف واللام زياده على التوكيد زياده على على دعاء هو العباده الاصل الدعاء عباده دعاء عباده كذلك ثم جاء بماذا جاء به هو هذا مؤكد اول ثم حل الخبر يعني ادخل على الخبر ال العباده فصار فيه ماذا صار فيه مؤكدان ال وكذلك هو قالوا الخبر المعرف ب بالالف واللام بل تعريف الجزئين يعتبر عندهم مماذا ها من المؤكدات تعريف الجزئين من المؤكد اولئك المفلحون لو قال كذا صار مؤكدا اولئك هم المفلحون زاده ماذا زاد توكيدا والتوكيد هو التقويه قال ليدل على الحصر اتى فيه بضمير الفصل والخبر المعرف بالالف واللام ليدل على الحصر والحصر اثبات الحكم في المذكور ونفي عنه عما عداه فكانه قال لا عباده الا الدعاء لا عباده الا الدعاء لكنه هنا ليس بحصر حقيقي وانما هو نسبي لانه ثابت ان ماذا ان غير الدعاء عباده هذا اذا اردنا ماذا خصوصا الدعاء السؤال واذا عممنا الدعاء بمعنى ياه فهل اذا صار الحصر ماذا حقيقيا واضح هذا اذا قلنا الدعاء على معنيين دعاء عباده ودعاء مساله حينئذ دخلت سائر انواع العبادات في هذا التنويع هذا التقسيم حيريد الدعاء هو العبادة صار على وجهه الحصر هنا حقيقي يعني ليس ثم عبادة إلا وهي مذكورة في هذا الحديث لكن لو جعلنا الدعاء بمعنى المسألة يا الله يا غفور يا رحيم حيريد صار الحصر هنا نسبيا بمعنى أنه في هذا الموضع فقط وما عداه قد يزاد عليه قال رحمه الله تعالى وأن العبادة ليدل على الحصر وأن العبادة ليست غير الدعاء او انما هي الدعاء نفسه يعني يحتمل الوجهين لكن على التفصيل الذي ذكرته ثم الدعاء نوعان دعاء مساله مساله مفعل من السؤال وهو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع او دفع ضر طلب ما ينفع الداعي طلب من الله عز وجل يا الله يا غفور يا رحيم الى اخره قال من جلب نفع او دفع ضر هذا باعتبار غالب انه يسال ويدعو من اجل ماذا اما لنفع اراد طلبهم اجاده وتحصيله واما لضر اراد ماذا اراد دفعه والثنوع الثاني من نوعي الدعاء دعاء عباده باي نوع من انواع العباده وهو ما لم يكن فيه سؤال ولا طلب يعني ليس فيه كلام وانما هو فعل وانما هو هو فعل او فيه كلام ليس مصدرا بياء كالتسبيح مثلا وتلاوه القران هذا ليس بدعاء او لا لو جلست اقرا القران هل هذا دعاء مثل ما قال يا الله يا كريم وهذا ليس بدعاء لكنه باعتبار تلاوته طلب ماذا رضوان الله عز وجل وسال الله تعالى الجنه باعتبار ماذا كونهما قرئا ان من اجل ذلك لذلك هذا الاصل حينئذ نقول هذا يعتبر سؤالا لكنه سؤالا بماذا بالحال لا بالمقال سؤال به بالحال لا بالمقال اذا اجتمع عندنا في العباده في في الدعاء انه قد يكون سؤالا بالمقال وقد يكون سؤالا ب بالحال سؤالا بالمقال ان يطلبه يا الله يا كريم واما ب الحال فهو ان يتكلم بغير يا النداء او ان يفعل فاذا قام وصلى سأل الله تعالى بصلاته القبول والرضوان ودخول الجنه ونجاتها من النار اذا هذا سأله بماذا بفعله ويسمى دعاء عباده قال رحم الله تعالى وهو ما لم يكن فيه سؤال ولا طلب وهذا الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مقرونا به بالآيه قال والدليل قوله تعالى يعني من الكتاب اورد حديثا من السنه الدعاء مخل العباده واورد الشارح الدعاء هو العباده لانه اصح ثم قال والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم امر بماذا ها بالدعاء اولا قال الدعاء هو عباده هو العباده ما وجه الاستدلال بكونه عباده ها لا في الحديث موجه للاستدلال الله اكبر ها سماه عباده اطلق عليه وصفه للدعاء هو العباده اذا سماه عباده فاذا سماه عباده كفى لا نحتاج لماذا الى امر كذلك فسماه عباده اما في الايه فقال ماذا ادعوني امر به ولا يامر الا بما هو واجب او مستحب فصار ماذا؟ صار عباده اذا في الحديث واضح لا نحتاج الى امر لماذا؟ لانه اطلق عليه الوصفه لا تسموه عباده كفى لا نحتاج الى الى امر اما في الايه فنحتاج للاستدلال نقول ماذا؟ قال ادعوني اذا هذا امر والامر يقتضي الوجود في اصله واذا عممنا عم حينئذ نكون ماذا؟ ادعوني بمعنى عبدوني فيحمل على النوعين قال امر تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم امر تعالى عباده ان يدعوه ووعدهم ان يستجيب لهم فدل على ان الدعاء عباده بل هو اجل العبادات واساسها ودل على انه سبحانه يحب من عباده ان يدعوه وان الدعاء مما يحبه الله وفي الحديث الصحيح من لم يدعوا الله وفي روايه من لم يسال الله يغضب عليهم يغضب عليه لماذا لكونه ترك محبوبا اليه جل وعلا قال ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين يستكبرون عن العباده اطلق على ها ادعوني انه عباده يعني اعاده مره اخرى بوصف بوصف العباده قال سيدخلون جهنم داخلين ثم الدعاء عباده فدل على ان الدعاء عباده من وجهين الوجه الاول ما هو الامر به ثاني سماه ماذا سماه عباده فاذا اطلق العباده على نوع ما دل على انه عباده به بالاسم تم الدعاء عبادة وجاء في القرآن في غير موضع إن أنه عبادة وإذا ثبت أنه عبادة جئنا للقاعدة العامة فصرفه لغير الله شرك أكبر هل نحتاج إلى تدليل خاص الجواب لا وإن جاء في النص السابق إنه لا يفلح الكافرون حين يذن هذا نص نص خاص فاجتمع عندنا الدليلان دليل خاص ودليل عام القاعدة العامة تكفي في إثبات أنه شرك فصرفه لغير الله شرك أكبر ثم قال واخبر تعالى ان الذي منعهم من عباده الله للاستكبار ومر معنى ان تارك العباده ان المشرك قد يكون مستكبرا بمعنى لا يعبد الله تعالى ويسمى مشركا باعتبار انه متبع لهواهم وقد يكون مستكبرا وقد يكون مشركا يعني يجمع بين الامرين يعبد الله تاره ويعبد غيره قال واخبر تعالى ان الذي منعهم من عباده الله للاستكبار فجوز بهذا الجزاء الفظيع اي شديد شنيع وهو دخولهم جهنم صاغرين صغر هو الذل والذم ذليلين حقيرين عقوبه لهم على ما تركوه من عباده الله التي فرضها عليهم اذا اراد ان يبين ان الدعاء عباده واورد دليلين دليلين على ذلك ثم تاتي القاعده العامه او الدليل الخاص صرف العباده لغير الله تعالى شرك فاذا دعا غير الله تعالى حكم عليه بكونه قد وقع في الشرك والله تعالى اعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين